صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه وسلم أ م ا بعد فيا ايها الذين آ م ن و ا استجيبوا لله والرسول إ ذ ا دعاكم لما يحييكم اتقوا الله جل وعلا وسارعوا إ ل ى مرضاته تسعد وتكون و لكم ا ل ع ز ة في هذه الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة معاشر المسلمين يعيش الناس في مثل هذه ا ل أ ي ا م محنا وفتنا ولهم فيما جرى في سالف ا ل أ ي ا م عبر ودرس نقف عند غ ز و ة من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وفي حرب من حروبه ن س ت ج ل منها ونستلهم الدروس والعبر لقد كانت في شوال من ا ل س ن ة ا ل خ ا م س ة من ا ل ه ج ر ة غ ز و ة تسمى ب ا ل أ ح ز ا ب أ و بالخندق اجتمع فيها أ ه ل الكفر و أ ئ م ت ه واجتمعت فيها ك ل م ة المشركين مع ك ل م ة الكافرين من أ ه ل الكتاب اجتمعت فيها قبائل كلهم يرمون أ ه ل ا ل م د ي ن ة من قوس و ا ح د ة إ ن قريشا يوم أ ح د توعدت بغزو بعد عام فلم يفعلوا لجدب وقحط فاتوا بعد عامين ولكن حركهم مع ذلك يهود ب ن ا ل ن ض ي ر الذين أ ج ل و ا من ا ل م د ي ن ة إ ل ى خيبر ا م ت ل أ ت قلوبهم حقدا وحسدا وغيظا فحاكوا الدسائس وحركوا الناس ووعدوا بالمال ووعدوا بالغنائم كثمر ا ل م د ي ن ة ووعدوا ب أ م و ا ل فحركوا غطفان وحركوا أ ه ل مكه فاجتمع أ ه ل الشرك على أ ه ل ا ل م د ي ن ة و ه ن ا ك حصل حصار عظيم نستلهم من ذلك أ ن اليهود هم م ح ر ك ا ل ف ت ن وهم مهيجوها وهم الذين يكذبون وهم قتله ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين وقتله ا ل أ و ل ي ا ء الصالحين الحيلوا طبع لهم والغدر والكيد والحسد والميل إ ل ى الدنيا والغش و ا ل خ ي ا ن ة والكذب والتزوير كل ذلك منهم أ ل م تر إ ل ى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت و ا ل ط غ و ت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أ ه د ا من الذين آ م ن و ا سبيلا ذكر الله أ ن ه اتاهم نصيبا من الكتاب ذلك ب أ ن ه م قد حرفوا ّ كثيرا ولذلك عبر بقوله نصيبا من الكتاب وهم مع ذلك وقع فيهم الكفر والشرك والسحر فهذا من معاني الجبت وهم الذين يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أ ح ل الله جل وعلا وهم أ ه ل كذب و أ ه ل غدر و أ ه ل ظلم فهم يعلمون أ ن المشركين يعبدون آ ل ه ة شتى و أ ن أ ه ل ا ل إ س ل ا م يعبدون إ ل ه ا واحدا ومع هذا قالوا للكفار أ ن ت م خير من المسلمين فهذا من الظلم وهذا من الكذب والتزوير فهيجوا الناس وحركوا الناس إ ل ى ا ل م د ي ن ة نستفيد من ذلك أ ي ه ا الناس الحذر من اليهود فهم أ ه ل غدر وهم أ ه ل خ ي ا ن ة وهم أ ه ل فساد في ا ل أ ر ض ولكن الله جل وعلا لهم بالمرصاد إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ب أ ع م ا ل ج ل ي ل ة نستفيد منها في مثل هذه المواقف في عالمنا اليوم اختار النبي صلى الله عليه وسلم مكانا للقتال فيه خير ل أ ه ل ا ل إ س ل ا م وهو يصدق ما كان ي أ م ر به أ م ر ا ء الجيوش و أ م ر ا ء السرايا كان إ ذ ا أ م ر أ م ي ر ا على جيش أ و س ر ي ة أ و ص ا ه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا فيرفق بهم ويختار لهم أ ح س ن المواقع وهو مع ذلك يزودهم ويقوي فيهم العزائم صلوات ربي وسلامه عليه فاختار موقعا يحمي ظهورهم من ج ه ة جبل سلع واختار موقعا فرضي وقبل ي م ش ا و ر ة سلمان الفارسي بحفر خندق فحفر الخندق في مكان سهل و أ م ا باقي ا ل م د ي ن ة ف إ ن فيها ح م ا ي ة من عند الله جل وعلا باكام و ب ح ج ا ر ة ح ر ة وباكام وجبال ف ا ل م د ي ن ة م ح ا ط ة أ ص ل ا و م س و ر ة وفي بعض أ ن ح ا ئ ه ا بيوت كالحصون ومن ج ه ة الجنوب الشرقي حصون اليهود من بني ق ر ي ظ ة فاختار هذا الموقع المعروف ليحفر حتى لا يتمكن أ ح د من ا ل أ ح ز ا ب الولوج إ ل ى ا ل م د ي ن ة ففيه أ ن المسلمين يدبرون أ م و ر ه م وعلى القائد أ ن يستشير الناس حتى إ ن سلمان لما أ ش ا ر بحفر الخندق وهو غريب على الناس قبل المسلمون ذلك ففيه ح م ا ي ة ل أ ه ل ا ل إ س ل ا م مع ك ث ر ة عدوهم الذي أ ت ى من كل حدب وصوب جمعوا أ س ل ح ت ه م كانت لهم عده وكان لهم عدد كثير حتى إ ن أ ه ل ا ل م د ي ن ة أ ص ا ب ه م ما أ ص ا ب ه م نعم جاء أ و ل ئ ك من كل حدب وصوب وحصل حصار فقل الثمر وقل الزاد والطعام حتى ربط الناس بطونهم من الجوع ولذلك ايام الفتن والحروب قد تغلو الاسعار وقد تقل السلع فما على الناس الا ان يصبروا فوالله ما بعد الشده والضيق إ ل ا الفرج وما بعد العسر إ ل ا اليسر باذن الله جل وعلا نعم استشار النبي صلى الله عليه وسلم أ ص ح ا ب ه ووقف وحفر معهم وهو مع ذلك يقوي من عزائمهم ويذكر لهم البشائر ويدعو الله جل وعلا لما وجد القوم ص خ ر ة حالت دون م و ا ص ل ة الحفر ر ف ع ا ل أ م ر إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ خ ذ معولا فضرب وقال الله أ ك ب ر إ ن ي أ ر ى قصور ا ل روم ثم ض ر ا ب ض ر ب ة ا ل ث ا ن ي ة فقال الله أ ك ب ر إ ن ي أ ر ى قصور فارس ثم ض ر ب ا ل ث ا ل ث ة وقال الله أ ك ب ر إ ن ي أ ر ى اليمن ففتح الله ه ذ ه ا ل ب ل ا د كلها فتحت هذه البلاد كلها وتصدع الصخر وفي هذا من دلائل ا ل ن ب و ة ما يثبت الله به أ ه ل ا ل إ ي م ا ن كسر النبي صلى الله عليه وسلم ص خ ر ة لا تستطاع ع ا د ة ففي تكسيرها آ ي ة له عليه ا ل ص ل ا ة والسلام خ ا ص ة مع ذكره لربه وفي إ خ ب ا ر ه بفتح الروم وبفتح فارس و ب ف ت ح اليمن دليل من دلائل ا ل ن ب و ة وفي ذلك أ ي ض ا تثبيت ل أ ه ل ا ل إ س ل ا م ب أ ن م ا أ ص ا ب ه م ز ا ئ ل بل م ع زال و ا ل خ و ف نصر و ف ت ح قد لا يخطر على ب ا ل إ ذ كانت الدولتان فارسوا ل روم كانت الدولتين ا ل ع ظ م ي ن في ذلك التاريخ غ ر ي ب و وعجيب أ ن يتحدث من هو محاصر بفتح مثل هذه الدول التي يعبر عنها في عالم اليوم ب أ ن ه ا عظمى ومع ذلك إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ربه جل وعلا ب أ ن ينصر الله سبحانه أ ه ل ا ل إ س ل ا م دعا ربه فكان من دعائه صلوات ربي وسلامه عليه اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم ا ل أ ح ز ا ب اللهم اهزمهم وزلزلهم فاستجاب الله جل وعلا لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم وفي ذلك أ ع ظ م دليل على نصر الله جل وعلا ل أ ه ل ا ل إ س ل ا م وفي ذلك دليل على وجود الرب جل وعلا وعلى رحمته وكمال قدرته ومشيئته و إ ر ا د ت ه ومن ها هنا ندع و المسلمين ق ا ط ب ة إ ل ى توحيد الله رب العالمين أ د ع و ا ل ل ه وحده افزعوا إ ل ي ه لا تتعلقوا بتمائم تربط على ا ل أ ي د ي أ و على الوسط فذلك من الكفر بل ذلك من علامات الخذلان فلا نصر مع كفر ولا شرك و إ ن م ا ي أ ت ي النصر مقيدا بقيوده مشروطا بشروطه إ ن تنصروا ل ل ه ينصركم ويثبت أ ق د ا م ك م دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاستجاب الله له ف ا س ت ج ا ب ة الله جل وعلا له مع نصره له وللمؤمنين د ل ا ل ة على نبوته صلوات ربي وسلامه عليه أ ي ه ا المسلمون لقد ثبت أ ه ل ا ل إ س ل ا م ولما ر أ ى المؤمنون ا ل أ ح ز ا ب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إ ل ا إ ي م ا ن ا وتسليما ولكن في مثل هذه ا ل أ ي ا م يظهر النفاق وينجم يعلن مرض القلوب وما كان باطنا يظهر النفاق علنا ولذلك كان مما قال المنافقون و إ ذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إ ل ا غرورا فنجم النفاق وهذا فيه م ح ا و ل ة لتشتيت الجمع وتفريق ا ل ك ل م ة ولكن ما أ ض ر إ ل ا أ ن ف س ه م فضحهم الله جل وعلا وقد مكن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ومكن ل أ ه ل ا ل إ س ل ا م يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اذكروا ن ع م ة الله عليكم إ ذ جاءتكم جنود ف أ ر س ل ن ا عليهم ريحا وجنودا لم تروها لقد كفى, الله جل وعلا المؤمنين القتال لقد كفى الله جل وعلا المؤمنين القتال فانفض أ و ل ئ ك المشركون انفضوا كلهم أ ر س ل الله جل وعلا ريحا ب ا ر د ة وكان نوع مطر ف أ ك ف أ ت القدور وانخلعت الخيم وتفرق الناس حتى لا يكاد الرجل منهم يرى غيره من ش د ة ما أ ر س ل الله جل وعلا من ريح ولهذا يستجلب أ ه ل ا ل إ س ل ا م بجانب ما مكن الله من أ س ب ا ب من إ ع د ا د ا ل ق و ة يستجلبون النصر من عند الله جل وعلا أ م ا قرانا في كتاب الله إ ذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ولهذا أ م ر بذكره وطاعته وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم ليثبت ا ل أ ق د ا م و أ م ر بالتخلي عن الذنوب و ا ل آ ث ا م ف إ ن ه ا تزلزل ا ل أ ق د ا م و إ ن ه ا م ج ل ب ة ل ل ه ز ي م ة والخسران ولهذا حذر من العصيان فيا أ ه ل ا ل إ س ل ا م عليكم بتقوى الله جل وعلا وبالقيام ب ا ل أ س ب ا ب التي أ م ر الله جل وعلا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 أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ا ش ر ا ل ع م ل ب ن ف س ه ي ح ف ر ي و ا س ه يشعر ب ا م ه يشعر ب ه و ف ي ه ذ ا زرع الثقة و ف ي ه ذ ا إخلاص ا ل د ي ن لله جل و ع ل ا وإخلاص ا ل ع م ل ل ل ه ر ب ا ل ع ا ل م ي ن وهو مع ذلك ك ا ن رسول ا ل ل ه صلى ا ل ل ه عليه وسلم يشعر بما أ ص ا ب أ ه ل ا ل إ س ل ا م من جوع ومخمصه ولا ي س ت أ ث ر بطعام دونهم فلما أ ع د له جابر رضي الله عنه طعاما يسيرا دعا ل ن ا س كلهم وبرك في القدر فحصلت ب ر ك ة ع ظ ي م ة طعام كان يكفي نحو ع ش ر ة لا يزيد على ذلك فكفى جيشا ب أ ك م ل ه صلوات ر ب ي وسلامه عليه شارك الناس فيه ما هم فيه حتى إ ذ ا ربط الناس حجرا من الجوع ربط ه حجرين صلوات ر ب ي وسلامه عليه ومع ذلك يسعى إ ل ى ا ل أ س ب ا ب والتدابير ف ب ج ا ر ب حفر الخندق كان يوزع الرجال ويتناوبون و م عذلك ي ف س ح م جالا لمن ي س ت أ ذ ن ل أ م ر خاص فكان ي أ ذ ن لمن له ع ذ ر رجل كان عروسا ف أ ذ ن له ا ل رسول صلى الله عليه وسلم ب أ ن يذهب إ ل ى ع ر و س ه ثم يرجع فما أ ح ب أ ن يضيق على الناس صلوات ربي وسلام ه علي ه و م عذلك كان علي ه ا ل ص ل ا ة وسلام ا ل ي أ م ر و ا من فيه حذق و م ق د ر ة أ ن يخذل ف أ م ر نعيما وقد أ س ر إ س ل ا م ه إ ج ل س أ م ر نعيما أ ن يخذل وهذا أ ي ض ا من التدبير السليم ومن ا ل س ي ا س ة في القتال فذهب وخذل ومع ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قائد رسول قائد عسكري و إ م ا م يرسل الناس ل م ع ر ف ة ما يقال ويشاع فتثبت من نقض بني ق ر ي ظ ة لعهدهم أ ر س ل زبيرا رضي الله عنه أ و ل ا ثم أ ر س ل سعد بن ع ب ا د ة و أ ر س ل سعد بن معاذ رضي الله عنهما رضي الله عنهم جميعا و أ م ر ه ب أ ن يعرضا ويوريا لا أ ن يصرحا امام ا ل ص ح ا ب ة إ ن ج ر ى نقض حتى لا تضعف معنويات الناس ولا يضعفون ولا يتزلزلون وقد أ م ر بعد ح ذ ي ف ة رضي الله عنه أ ن ي أ ت ي بخبر المشركين لما أ ر س ل الله عز وجل الريح والجنود ل ي ت أ ك د من ذهاب ا ل أ ح ز ا ب وفي إ ر س ا ل ح ذ ي ف ة رضي الله عنه دلالات ع ظ ي م ة منها اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل المناسب في المكان المناسب فانتدب ح ذ ي ف ة رضي الله عنه و أ ي ض ا امتثل ح ذ ي ف ة ل أ م ر الرسول صلى الله عليه وسلم ب أ ن لا يحدث شيئا ب أ ن لا يقتل أ ح د ا ولا يفعل شيئا و إ ن م ا مهمته أ ن ي أ ت ي ب ا ل أ خ ب ا ر فحسب وقد كان ح ذ ي ف ة متمكنا من قتل قائدهم اعني ابا سفيان فلم يفعل ل أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا يؤكد حسن س ي ا س ة من قائد وحسن طاعه من, من مقاتل ومن مؤمن يطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حتى كان من هم الرسول صلى الله عليه وسلم تخفيفا على المسلمين كاد أن, يصالح كاد ان يصالح القوم على ثلث ثمار ا ل م د ي ن ة لما ر أ ى ا ت م ا ع الناس و ر أ ى ش د ة ما أ ص ا ب المسلمين هم عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ب أ ن يصالح بعض القوم على ثلث ثمار ا ل م د ي ن ة ولكنه مع ذلك استشار أ ص ح ا ب ه فكان من قولهم وهم أ ه ل ا ل إ ي م ا ن والصدق إ ن كان ذلك من أ م ر الله و أ م ر رسوله صلى الله عليه وسلم ف س م ع و ط ا ع و إ ن كان غير ذلك س أ ل و ا رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ خ ب ر ه م الخبر أ ن ه يستشيرهم ولا ي أ م ر ه م فهم إ ذ ا أ م ر ه م أ ط ا ع و ا وما عصوا وقبلوا أ م ر الله و أ م ر رسوله صلى الله عليه وسلم و إ ن ر أ و ا فيه ما فيه من الضغط عليهم ونحو ذلك ولكنه لما استشار أ ظ ه ر أ ه ل ا ل إ س ل ا م ع ز ة و أ ظ ه ر و ا ق و ة و أ ظ ه ر و ا جلدا و ش ج ا ع ة فقالوا والله ما كنا نعطيهم من الثمار أ ي ا م كانوا على الشرك إ ل ا بيعا او قرا ء أ ي ضيافه أ ف ن ع ط ي ه م ذلك ونحن على ا ل إ س ل ا م ف أ ب و ا ان يعطوا المشركين والكافرين شيئا من ثمار ا ل م د ي ن ة فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ر أ و ا ل أ ن ه كان يريد أ ن يخفف عنهم وفيه د ل ا ل ة على أ ن أ ه ل ا ل إ س ل ا م إ ن لم يتمكنوا من قتال فلهم أ ن يصالحوا ولو بشيء من مالهم أ و من أ ر ض ه م حتى يحفظوا دينهم ويحفظوا ما تبقى من أ ر ض ه م و أ م و ا ل ه م أ م ا إ ن كانوا قادرين على القتال فيجب عليهم أ ن يقاتلوا و ن ل ا يتنازل عن درهم ولا عن شبر من أ ر ض عليهم أ ن يقاتلوا وعلى أ ه ل ا ل إ س ل ا م أ ن يعلموا انه تنزل بلايا وفتن أ ن ه تنزل بلايا وفتن فعليهم ان يثبتوا عند البلايا والفتن و أ ن ي س أ ل و ا الله جل وعلا الخلاص من هذه البلايا ومن هذه الفتن وان يحذروا عدوهم, وأن يحذروا عدوهم من ا ل إ ن س والجن حتى ينصرهم الله جل وعلا عليهم بالتخلي من الذنب والمعاصي عليهم بالرجوع إ ل ى الله جل وعلا توحيدا له و إ خ ل ا ص ا للدين له عليهم أ ن يعودوا بفعل ما أ م ر الله جل وعلا و أ ن يتمسكوا بدينهم عليهم أ ن يتخلوا عن كل ما حرم الله جل وعلا من الشرك والكفر والنفاق والعصيان وليعلموا انه لا بد من إ ع د ا د العده كما أ م ر الله جل وعلا و أ ع د و ا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله عليهم أ ن ي ح د ث أ ن ف س ه م بغزو فمن لم يغزه ولم يحدث نفسه بغزو فمات ف م ي ت ة ج ا ه ل ي ة وكل يقوم بما تيسر فمن استطاع أ ن يجاهد بماله ونفسه فذاك أ ك م ل ف أ ف ض ل المجاهدين من عقرت فرسه في سبيل الله و أ ر ي ق دمه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين جهاد المال والنفس ف إ ن لم يمكن فهنالك جهاد النفس وحده وجهاد المال وحده ولا يخلو مسلم من تقديم شيء من الخير الا وهو أ ن يدعو بدعاء صالح أ ن لا يفت من عضد الناس الا يشيع ا ل أ ر ا ج ي ف الا يخذل أ ه ل ا ل إ س ل ا م الا يقول إ ل ا خيرا ً ف إ ن كان كذلك فقد سلم الناس من شره ويرجى أ ن يكون ظهيرا ً ل أ ه ل ا ل إ س ل ا م كل يقوم بما تيسر وفي هذه ا ل أ ي ا م ندعو إ خ و ا ن ن ا لمن يجاهدون في سبيل الله فيه جليد وفي غيرها من بلاد المسلمين بل شرع القنوت في مثل هذه النوازل ولهذا كنا قد وجهنا إ م ا م ن ا الراتب ب أ ن يقنت في الصلوات بعد الرفع من الركوع في ا ل ر ك ع ة ا ل أ خ ي ر ة من الصلوات المكتوبات يدعو بالنصر ل أ ه ل ا ل إ س ل ا م يدعو بخذلان الكفار من اليهود والنصارى و المجوس و المشركين و المنافقين و ن س أ ل الله جل و علا أ ن يرد المسلمين إ ل ي ه ردا جميلا و قبل ذلك إ خ و ا ن ن ا و أ ن ا في الخطبه جاء عند ب د ا ي ة ا ل خ ط ب ة جاءتنا هذه ا ل و ر ق ة من و ل ا ي ة الخرطوم الدفاع الشعبي م ح ل ي ة جبل ا ل أ و ل ي ا ء ا ل ل ج ن ة العليا للاستنفار بعد السلام عليكم و ر ح م ة الله و بركاته الخطاب موجه ل إ م ا م المسجد و للمصلين في أ ر ب ع نقاط لعلكم تعلمون الهجوم الغادر الذي قامت به د و ل ة جنوب السودان على وطننا الغالي وبدون مبرر حيث ثبت لنا بالبيان العملي الذي لا يخفى على ذي ب ص ي ر ة أ ن ن ا أ ص ب ح ن ا د و ل ة م و ا ج ه ة ونحن و أ ن ت م قادرون على ذلك والله معنا ب إ ذ ن الله حيث يقول أ اذن للذين يقاتلون ب أ ن ه م ظلموا و إ ن الله على نصرهم لقدير بناء على هذا العدوان تكونت ا ل ل ي ن ة العليا للاستنفار ب م ح ل ي ة ي ب ل أ و ل ي ا ء ل إ ع د ا د المجاهدين والزاد والعتاد من باب و أ ع د لهم ما استطعتم ن قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله لذلك ننادكم ي بالتبرع بالمال العاجل حيث إ ن ا ل د ف ع ة ا ل أ و ل ى من المجاهدين توجهت العمليات فلا بد لهم من الزاد والعتاد والخلاف في ا ل أ ه ل والولد مندوب الدفاع الشعب ا ل آ ن معكم في المسجد لاستلام ما تجوذون به من مال وتقبل َّ الله منا ومنكم العمل الصالح وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله و أ ط ل ب من ا ل أ خ المندوب بعد ا ل ص ل ا ة أ ن يقف عند ا ل م ص ل ا ل إ م ا م ل ي س ل م التبرعات و نحن من قبلنا في ل ي ن ة المسجد نعلن التبرع ب أ ل ف جنيه من عندنا و نهيب بكل مصل أ ن يتقدم و أ ن يبذل المال و ما أ ن ف ق ت م من شيء فهو يخلفه و هو خير الرازقين الا فلا يرجعن احد إ ل ا بشيء من ا ل ن ف ق ة ولا تحقر من ا ل أ ع م ا ل شيئا أ خ ي الكريم لو تصدقت بجنيه واحد أ و ب أ ق ل أ و ب أ ك ث ر فوالله ما تقومون به فما كان من عدد قليل أ و كثير ينفع الله عز وجل به جودوا بما عندكم من المال ولا تقول انه قليل لا ينبغي أ ن يدفع ادفع و ا القليل والكثير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 و أ ذ ل الشرك والمشركين والكفر والكافرين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان وفي بلدنا السودان خ ا ص ة اللهم انصرهم اللهم ثبت أ ق د ا م ه م اللهم ثبت أ ق د ا م ه م اللهم أ ن ز ل نصرك المؤزر عليهم اللهم شتت شمل الكافرين والمنافقين اللهم اهزمهم وزلزلهم اللهم اجعل ا ل د ا ئ ر ة عليهم اللهم تقبل من قتل منا شهيدا اللهم تقبل من قتل منا شهيدا اللهم داو الجرحى وعافهم واشفهم اللهم وانصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم م س م مشارق م ي في ن الأرض ا ر و غ ب ا ا ل ل ه و ر د ن اجمع إليك ردا ي ل اللهم ا ا م ج ك ل م ة المسلمين على الحق والهدى اللهم اختم بالصالحات أ ع م ا ل ن ا و ب ا ل س ع ا د ة آ ج ا ل ن ا